الحمد لله رب العالمين و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و ح د ه ل ا ش ر ي ك ل ه و ل ي و ا ل ص ا ل ح ي ن وشهد أ أ ن محمدا عبد الله ورسوله ر ح م ة الله ل ل ع ا ل م ي ن وحتى م ل أ ن ب ي ا ء و المرسلين اللهم ص ل و س ل م وبارك عليه و ع ل ى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن ا هدى بهدي ه إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد فهذه هي ا ل م ح ا ض ر ة ا ل ث ا ن ي ة التي هي تحت ع ن و ا ل المنهج الصحيح لفهم ا ل إ س ل ا م كلمنا ا ل م ر ة ب ف ا ئ ت ه او بدانا الحديث وقلنا قبل أ ن نتكلم في ا ل ع ق ي د ة نريد أ ن نعرف ما هو المنهج الصحيح الذي نفهم من خ ل ا ل ا ل إ س ل ا م لانه كما قلنا الكل يدعي أ ن ه هو ا ل إ س ل ا م ف ا ل ش ي ع ة يقولون نحن ا ل إ س ل ا م و ا ل ص و ف ي ة يقولون نحن ا ل إ س ل ا م والخوارج ا ل ت ك ف ر ي ي ن يقولون نحن ا ل إ س ل ا م فالكل يقول أ ن ا ا ل إ س ل ا م إ ذ ن اين ا ل إ س ل ا م ما هو ا ل إ س ل ا م أ و بمعنى آ خ ر من اين ن أ خ ذ ا ل إ س ل ا م ما هي مصادر ا ل ت ن ق ي لهذه ا ل أ م ة من أ ي ن ن أ خ ذ ديننا هذا هو لب الحوار حتى لا نتيه بين الفرق ا ل ث ل ا ث ة والسبعين التي أ خ ب ر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كلمنا في ا ل م ر ة ا ل م ا ض ي ة وقلنا ب أ ن الفرق ا ل ن ا ج ي ة هي أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة قلنا ب أ ن الفرق ا ل ن ا ج ي ة هم السلف الصالحين قلنا ا ل ف ر ق ة ا ل ن ا ج ي ة هم أ ه ل الحديث و ا ل أ ث ر قلنا ا ل ف ر ق ة ا ل ن ا ج ي ة هم أ ت ب ا ع ا ل ج م ا ع ة ا ل أ و ل ى التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم أ ت ب ا ع الصبر ا ل أ و ل أ ت ب ا ع الرعيل ا ل أ و ل أ ت ب ا ع ما كان عليه أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هذه هي ا ل ف ر ق ة ا ل ن ا ج ي ة ثم سقنا ا ل أ د ل ة بعد ذلك على هذا وقبل أ ن نصغد ا ل أ د ل ة تعرفنا على الاستطراد التاريخي لظهور هذه المصطلحات يعني كلنا مسلمين يجمعنا اسم ا ل إ س ل ا م تمام طيب انتظر ه في ا ل أ س م ا ء ديه ا ن ت ظ ه ر أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ا ن ت ظ ه ر الله ده وعرف به أ ت ب ا ع أ ص ح ا ب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام طيب متى ظهر لقب أ ه ل الحديث ومتى ظهر لقب السلفيين السلفيين هذا الاسم الذي يطلق على أ ت ب ا ع أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم اللقاء الماضي تعرفنا هذه الأشياء كلها ايه السلفيين؟ او يعني إيه اهل السنة الجماعة؟ يعني ايه أهل الحديث؟ عرفنا فعل أهل الصلاحات من يعني يعني يعني وبعد كده عرفنا سنة هذه ديّة انت ظهرت هذه المسميات تمام كلمنا عن عهد. عهد النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثم عهد ا ل ص ح ا ب ة ثم عهد التابعين ثم الفتنه الدهماء العمياء التي حدثت في عصر ا ل إ م ا م أ ح م د ا ل ن حنبل وهي اسم ا ل ق ر آ ن وقبل هذه الفتنه لما ظهر ا ل م ع ت ز ل ة واشتهر منهجه كان يقال هذا معتزلي وفي مقابله يقال هذا سني فظهر من هنا لقب ل ا ي ه ا ل س ن ة فكان يقال هؤلاء اهل الاعتزال وهؤلاء اهل ا ل س ن ة يبقى م ن هنا ظهر اهل ا ل س ن ة طيب اهل منهم التابعين انشغلوا بجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذات في عهد بني اميه لما ب د أ تدوين ا ل س ن ة فسمي هؤلاء باهل ل ح د ي يبقى ث الحديث عرفنا عليه بعد المعتزلة طلعت المعتزلة ظهر فظهر المصطلح شغلوا بالحديث تمام؟ فظهر الحديث أما الفرق وأشهارها、المعتزلة. لما أنهم من بسبب كده ظهرت نقبه بقى وصل و المعتزله ا ل ح ك م يعني أ ص ب ح الخليفه ا ل م أ م و ر معتزل ويتبنى اقوال ا ل م ع ت ز ل ة ث م ا ل م ع ت ص م ث م ا ل و ا س ق هؤلاء ا ل خ ل ف ا ء ا ل ث ل ا ث ة من ا ل خ ل ف ا ء ا ل ع ب ا س ي ي ن تبنى منهج ا ل م ع ت ز ل ة فانتشر منهج ا ل م ع ت ز ل ة انتشار ا م ا ر ف ي ا ل هشيل فلا بد هنا ل أ ه ل ا ل س ن ة و ل أ ه ل الحق أ ن يتميزوا يعني لما سل ا ل إ م ا م مالك عن ا ل ف ر ق الناجيه قال هم الذين ليس لهم اسم يعرفون به تمام هم الذين ليس لهم اسم يعرفون به د ا ل في عصر ا ل إ م ا م مالك ليه لأن العصر د ا ل ا ل غ ا ل ب ي ة فيه ممن كان ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة النادي صلى الله عليه、وسلم. وزي ما قلنا ا ل م ر ة اللي فاتت وفصلنا كلامنا قلنا ان الترابيضه دي كلها هي ا ل ق ا ع د ة ا ل إ س ل ا م ي ة الحلقه دي كده ظهر فيها نقطه س و د ة اسمها الشيعه ا ل ح ي ق الثانيه دي ك ظهر فيها نقطه سوداء اسمها ا ل خ و ا ر ج تمام ا ل ح ي ق ه دي ض ه ر فيها ن ق ط ة اسمها القدريه النقطه ا ل س و د ا اللي في البقعه ا ل ع ر ي ض ة دي كلها ه ت أ ث ر عن ل ى ا قاعده ة ا ل تصنيع مش ه ت أ ث ر ع ل ش ي ن كده كانوا يعرفون ب أ ح د ا ل إ س ل ا م أ ت ب ا ع المنهج الصحيح أ ت ب ا ع النبي صلى الله عليه وسلم ك ا ن و ا يقول لاهل ا ل إ س ل ا م لكن دلوقتي حق غير يعني لما قيل ل ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله تعالى وهو في ف ت ن ة ق ل ق ا ل ق ر آ ن لما قيل له لماذا لا نقول ا ل ق ر آ ن كلام الله ونسكت يعني لما ظهرت ف ت ن ة ق ل ق ا ل ق ر آ ن كان ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله تعالى ا ل ق ر آ ن كلام الله غير مخلوق تقولون تمسؤل كده ليه تمسؤل ا ل ق ر آ ن كلام الله زي ما كان ا ل ص ح ا ب ة بيقولوا خلاص شوف ما معمد اليه كان اقول كان هذا يسع من كان قبلنا أ م ا نحن فلا يسعنا إ ل ا أ ن نقول ا ل ق ر آ ن كلام الله غير مخلوق فكان يسع المسلمين قبل ظهوره ق و ل المبتدعه من ا ل م ع ت ز ل بخلق ا ل ق ر آ ن كان يدعو أ ن يقول أن ا ل ق ر آ ن كلام الله ويسكتون ولكن لما ظهرت ب د ع ة القول بخلق ا ل ق ر آ ن كان لا بد ل أ ه ل الحق أ ن يصرحوا ب أ ن ا ل ق ر آ ن كلام الله غير مخلوق فكان يكفي العبد اسم ا ل إ س ل ا م عندما كان المسلمون ج م ا ع ة و ا ح د ة على اعتقاد واحد وعلى فهم واحد للكتاب و ا ل س ن ة كما قال ابن مسعود إ ن ك م قد أ ص ب ح ت م اليوم على ف ط ر ة و إ ن ك م ستحدثون ويحدث لكم ف إ ذ ا ر أ ي ت م م ح د ث ة فعليكم بالعهد ا ل أ و ل ل ك ا م و ا ض ح معنى الكلام إ ن زمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد ا ل ص ح ا ب ة في عهد التابعين في العصور ا ل ف ا ض ل ة كان ي د ع و ه م أن ا ل جميع المسلمين في فرق كان في فرق كانت, في كده كانت فرق منحصره لكن الان, الآن عايزين نوصل بعد المقطع ا ل ت ع ل ي م ي طبعا أ ن ا بلخص الكلام الماضي لوقت ف ة ك ر ي ن صح ك ر ي ن و ر س ي ت ه او ق ن ت تصل للحلاسه تصلح ا به عليه ا ل ص ل ا ة والسلام طيب ا ل آ ن أ ه ل الحق لابد لا بد له ان تنفس تمام يعني حينما أ ق و ل لك أ ن ا مسلم والشيعي يقول لك أ ن ا مسلم والصوفي يقول لك أ ن ا مسلم مع أ ن ا ل ص و ف ي ة و ا ل ش ي ع ة ا ل ص ف ي ة و ا ل ش و ف ي فرقتان حادثتان ليستا من العهد ا ل أ و ل ا ل ش ي ع ة و ا ل ص و ف ي ة فرقتان حادثتان يعني هو النبي كان في عصر ا ل ش ي ع ة تذكر في عصر ا ل ص و ف ي ة أ و احد يضحك عليك ويقولك ل ا ه الصوف سيبك بالكلام د ف ك ل مش ع ا د ز ي ن نطلع موضوعنا لكن النبي ماكنش ا في عهد الكلام ا ل ش ي ع ة ف ر ق ة حادثه وهي ثاني ف ر ق ة خرجت في ا ل إ س ل ا م الصوفيه لم تظهر إ ل ا في القرن الرابع الهجري طيب ده بيقول ن ا مسلم وده بيقول ن ا مسلم والخارجي الذي يكفر شعوب المسلمين يقول أ ن ا مسلم أ ي ض ا ويقول أ ن ا ا ل إ س ل ا م طيب في ظل هذه الفرق أ ي ن أ ن ت أ ق و ل لك أ ن ا مسلم أ ت ب ع السلف الصالح من ا ل ص ح ا ب ة وسابعي يبنى ا هنا احتاج الى مساله محدش ا ي ر ا ي ك و ل احتاج اصعب ل روح ل ي ن ب ع ض ا ل ن ا س ي ن ك ر و ن لمن ا ن ق ل هذا الكلام لمن ا ت ك ل م به اما في المساجد او عبر شركه انت مسلمين و تقول ب ن عاطفيا ر ه لا اقول ب ن عاطفيا ر ه لا اقول ب ن عاطفيا ر ه ابدا لكن عقول ما اله الا ا ل إ س ل ا م مع مين مع الصوف ي ولا الشيع ولا الخليج ي ولا ا ل ج ا م ل ولا المعتزل ي ا ل إ س ل ا م مع مين يبغى نرجع للاصل اميز نفسي و أ ق و ل أ ن ا مسلم سلفي يعني أ ت ب ع السلف الصالح من هم السلف الصالح ف ا ي ن ولا ن س ي ت ه أ ص ح ا ب ا ل ك ر ي صلى الله عليه وسلم النبي و ا ل ص ح ا ب ة وانا ق و ل وبتحدي لا يستطيع أ ح د أ ن يجيب عنه بدليل أ ن ه كل ف ر ق ة من هذه الفرق ا ل م و ج و د ة انا على ا ل س ا ح ة من ت أ س ي س ب ش ر كل الفرق ا ل ش ي ع ة ا ل ص ف ي ة الخالق أ و ل زي ما ا ل ن عايز كل هؤلاء أ س س ه م بشر إ ل ا السلف السلف أ س س ه م الوحي د متى ب د أ ا ل ط ي ا ر السلفي بلى منذ م اللحظه ا ل ذ ي الذي نزل فيها جبريل على ي ه السلام ل ع النبي عليه السلام بقول ل ل ه تعالى أ ق ر باسم ربك الذي خلق هذه ب د ا ي ة المنهج السلف هذا المعنى اخواني يبقى حينما أ م ي ز نفسي و أ ق و ل أ ن ا مسلم أ ت ب ع منهج السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أ ص ب ح ت مضطرا لهذا ا ل ت م ي ي د في ظل الفرق الموجوده ة الآن في ظل في ذ ه الان ف ر ق ل ل م و و ج د ة ا آ طيب قال ا ل إ م ا م مالك لم يكن شيء من هذه ا ل أ ه و ا ء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ب ي بكر وعمر وعثمان ل أ ن البدع ظهرت في آ خ ر عهد الصحابه ة مرة فتلين الفرق خرجت ب بمنظور فكري أ و م ن ش ق ا فكري أ و عقائدي عن هذه الامه كانت ف ر ق ة الخوارج تمام لما ق ر من ف ر ق ة علي ا بن أ ب ي طالب رضي الله عنه في طريق ع ا د ت المنصفين إ ل ى إلى العراق وقاتلهم علي ا بن أ ب ي طالب في النهروات ف ر ق ر ي ة بين العراق والشام ن منهج ه ج الشيعة متطور يعني الشيعه تعزى ما غير ا ل ش ي ع ة ب ت ع ز و ا ت تمام لكن هذه أ ي ض ا من الفرق أ و من أ و ا ئ ل الفرق التي خرجت به بفكر يخالف هذه بفكر ي ما عليه أ ه ل ا ل إ س ل ا م ف ب د أ ت هذه الفرق في الخروج في آ خ ر عهد أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم طيب إ ح ن ا نعمل إ ي ه احنا ن ه ا ر د ه جاي ق و ل الدليل على ان ا ف ا ل م ح ض ر ة الفاسد ذكرنا الاستقرار التاريخي وقلنا لا بد من اتباع منهج السلف ليه ل أ ن الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أ م ر بذلك الدليل على ذلك وأنا أ ذ ك ر أ د ل ة ا ل س ن ة قبل أ د ل ة ا ل ق ر آ ن ل أ ن أ د ل ة ا ل س ن ة م و ض ح ة ل أ د ل ة ا ل ق ر آ ن معايا اخواني أ ن ا لا اقدم ا ل س ن ة على ا ل ق ر آ ن لكن أ ذ ك ر ا ل أ د ل ة حتى يستقيم ا ل ف ح ث تمام طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول والحديث رواه أ ح م د وابو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي والترمذي وغيره وصححه ا ل أ ل ب ا ن ي من طريق العباض بن ساريه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن ه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا طب إحنا إنه, إنه من يعش منكم لهم ليه يعش ف ت ي ر ى ا خ ت ل ا ف كثيرا ماذا ن ص ح ع رسول الله قال فعليكم بسنتي و س ن ة الخلفاء الراشدين المهديين و س ن ة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ و إ ي ا ك م ومحدثات ا ل أ م و ر فإن كل ضلال في النار وفي ر و ا ي ة مسلم في ق ط ب ة ا ل ح ا ج ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كان, كان اذا اتقن م ب ر ا يقول اما بعد ف إ ن أ ص د ق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ة بدعه وكل بدعه ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار طيب و س ن ة الخلفاء الراشدين المهديين وبعد كده يقولك شو ا ل ت ش د ي د ه عرضوا عليها بالنواجس عارف النواجس بقى حضرتك في اتنين وثلاثين س ن ة خمسه عشر او ست عشر تحت الضغط ا ل أ خ ي ر ده اسمه ايه الناس مش يقولك ل ضحك النبي حتى ب د أ النواجس يعني ضحك على الاخر تمام طب تصور لو انت ع ا د على ح ا ج ة ب س ن ا ن ك لضربه الانضباط هتقع الاخيره طائعوا ا ع و هتروح ب من بؤك ج ه م ي ة م ر ج ئ ة م ع ت د ل ة دعك من هذا كله وعليك بالصدر ا ل أ و ل فمن عاش من ا ل ص ح ا ب ة ومن طال عمره من ا ل ص ح ا ب ة ر أ ى مصداق ما أ خ ب ر به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من ظهور البدع وظهور الاختلاف وظهور الفرق كذلك أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ا ل أ م ة سوف ت ف ت ر ق إ ل ى ثلاث وسبعين فرقه منها و ا ح د ة ا ل ناجيه تصير إ ل ى ا ل ج ن ة تصير الى ج ن ة ع ا ل ي ة قطوفها د ا ن ي ة و ب ق ي ة الفرق تصير إ ل ى النار أ ع ا ذ ن ا ل ل ه عز وجل منه الدليل على ذلك ما راه أ ب و داود والدريب ا و أ ح م د والحاكم وقال الحاكم هذه أ س ا ن ي د تقوم بها الحجه في تصحيح ذ ا الحديث في تصحيح هذا الحديث ووفقه الذهبي وقال الحافظ إ س ن ا د ه حسن وقال ا ل ش ي خ ا ل إ س ل ا م ب ن ت ي م ي ة هو حديث صحيح مشهور وصححه الشاطبي في الاعتصام و ا ل أ ل ب ا ن ي في ا ل ص ح ي ح ة وفيه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود إ ل ى احدى وسبعين فرقه واحترقت النصارى على سنتين وسبعين ف ر ق ة وستفترق أ م ت ي على ثلاث وسبعين ف ر ق ة كلها في النار إ ل ا و ا ح د ة ف ر ق ة و ا ح د ة ن س قالوا من هي رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم هم الجماعه هم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 فعيدهم الحديث هما لقوم نستدل ع م ن على أ ن ا ل ج م ا ع المراد بهم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه ا ل ر و ا ي ة لنفس الحديث الذي رواها الحاكم بسند حسن وفيها أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له من هم يا رسول الله يعني من, هم من هي م من ه الفرقه ا ل ن ا ج ي ة قال ما كان على مثل ما عليه اليوم انا واصحابي اللي النبي كان عليه مين الصحابه رضوان الله عليهم يبقى هي ديه الفرقه الناجيه عشان ك د ه هنا ا ل م ص ي ق و ل ل ي هو الدكتور أ ح م د فريد نسال الله ع ل يبارك ه في عمره يقول وليس المقصود بالجماعه اي جماعه خلي بالك وليس المقصود ب ا ل ج م ا ع ة أ ي ج م ا ع ة في أ ي مكان ل أ ن الجماعات تختلف باختلاف ا ل أ م ك ن ة واختلاف ا ل أ ز م ن ة ففي بعض ا ل أ م ا ك ن ينتشر مذهب ا ل ش ي ع ة وفي بعض ا ل أ م ا ك ن ينتشر فكر ا ل ص و ف ي ة وفي بعضها فكر ا ل أ ش ا ع ر ة فهل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ا ل إ ن س ا ن يكون مع أ ي ج م ا ع ة في أ ي بلد وفي أ ي زمان و ط ع ا واولى ما ف س ر به الحديث ا ل ر و ا ي ة ا ل أ خ ر ى يعني التي ذكرتها ا ل آ ن ل ح ض ر ت يبغى اخواني المقصود ب ا ل ج م ا ع ة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم و أ ص ح ا ب ه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم طيب ف ا ل ج م ا ع ة ما كان عليه فكر ا ل ج م ا ع ة ا ل أ و ل ى فالجماعة من, فالجماعه من كان على فكر الجماعه الاولى وعلى معتقد الجماعه الاولى ولذلك لما سئل الامام ابن المبارك رحمه الله عليه عن الجماع قال ابو بكر وعمر أ ي الجماع ة ابو بكر وعمر فقيل له قد مات أ ب و بكر وعمر فقال فلان وفلان فقيل قد مات فلان وفلان فقال ابو ح م ز ة السكري ج م ا ع ة أ ي المقصود أ ن ا ل ج م ا ع ة من كان على ش ا ك ل ة ا ل ج م ا ع ة ا ل أ و ل ى أ ي من كان على ش ا ك ل ة ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم ل أ ن الله تعالى جعل معتقد ا ل ص ح ا ب ة هو المقياس ل ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة فقال جل وعلا في س و ر ة ا ل ب ق ر ة ل ل ص ح ا ب ة ف إ ن آ م ن و ا ب م ث ل ما آ م ن ت م به فقط ا ه ت د و ا يعني ف إ ن آ م ن الناس بمثل ما آ م ن ت م به يا أ ص ح ا ب رسول الله فقد ا ه ت د و ا و إ ن تولوا ف إ ن م ا هم في شقاء فسيكفيكهم الله وطبعا ا ل آ ال ي ة جاءت ف س ت ي ا غ الحديث عن اليهود ولكن ليست ا ل ع ب ر ة بخصوص ا ل س م ا ب ولكن ا ل ع ب ر ة هي بعموم النص هذا هو النص تمام يا أ خ و ا ن يقول هنا فيجب على كل مسلم في كل زمان وفي كل مكان أ ن تكون عقيدته م ط ا ب ق ة ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم و أ ن يكون فهمه للكتاب و ا ل س ن ة على فهم ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم فلذا فالذي دعا إ ل ى ظهور اسم ا ل س ل ف ي ة أ و أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ و أ ن ص ا ر ا ل س ن ة أ و أ ه ل الحديث أ و أ ه ل ا ل أ ث ر ما حدث من افتراق ا ل أ م ة ومن ظهور البدع التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم واختلفت المناهج واختلفت ا ل أ ه و ا ء والاراء والعقائد كان لا بد ل أ ه ل الحق أ ن يتميزوا باسم و أ ن يتميزوا بمنهج فالذين يميزوا بمنهج أ ه ل ا ل س ن ة أ و السلفيون أ و أ ه ل ا ل أ ث ر أ و أ ه ل الحديث هم الذين يحافظون على معتقد ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم ويحافظون على منهج السلف وفهم الكتاب وفهم السلف للكتاب و ا ل س ن ة ثم يقول الشيخ فالدعوه ا ل س ل ف ي ة ليست فهم ا ل إ س ل ا م بفهم شخص من الناس خلي بالك ينسل ظهور ا ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة إ ل ى شيخ الاسلام ابن تيميه وبعض الناس ينسل ظهور ا ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة إ ل ى شيخ الاسلام محمد بن عبد الوفاه م ث ا ن في القرن السابع وبعضهم ينسبها إ ل ى إ م ا م أ ح م د وكل هدف ا ل أ س م ا ء نعم تغيرت ممكن يبقى في مصطلحات تغيرت لكن المنهج م ه ج م ه ج مهج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليست ا ل س ل ف ي ة ا ل آ ن م ن ح ص ر ة في م ه ج ج م ع ه د ع و ي ة ا ل آ ن م ع ي ن ة زي أ ن ص ا ر ا ل س ن ة مثلا لا ليست م ن ح ص ر ة في ج م ا ع ة م ع ي ن ة ل أ ن المنهج السلفي ليس حصرا على أ ح د وليس ل أ ح د الحق أ ن يجعل نفسه حارسا على هذا المنهج ليدخل من شاء ويرفض من شاء وزي ما قلت قبل كده المنهج السلفي هو منهج ا ل إ س ل ا م وفي فرق ا كبير جدا بين جماعات ا ل د ع و ة وبين الفرق كلامنا م ل ي ن ا ن م ر ة ل ف ت ت بالتفصيل قله الفرق اللي عباره عنها النبي عليه الصلاه س ل ا م في حديث الفرق ا ل أ م ة زي ا ل ش ي ع ة والخوارج والناس دي كلها دي اسمها فرقية. اما الجماعات ا ل د ع و ي ة ده موضوع ثان ي كلها في إ ط ا ر أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في إ ط ا ر منهج السلف الجماعات ا ل د ع و ي ة مثل عشر عبد المسلمين ج م ا ع ة الاخوان المسلمين مثل بعض الجماعات التي ا تنتشر للدعوه الى الله ح ن ه وتعالى صحيح بعض هذه الجماعات قد خالف منهج السلف في بعض ا ل أ م و ر لكن في بعض الامور أ م و ر ل ل أ ح د ي في ة بعض ا الاحديه ة أما إجمالا فالكل ي ن ت منهج الجماعه تمام يا إ خ و ا ن ي وطبعا مشاهد ا ل س ن ة ج م ا ع ل ج م ا ع ة المفتحين بس ها اخت بعض الناس ي ف ه م ا ل ك ل ا م لا مشاهدين بس يعني ا ل ج م ا ع ة المفتحين و ا ل ت ز م ي ن ب ا ل س ن ة اذا الله خير تمام أ ن ا ب ا اقلتش مشاهد اللعب بس ق و ل أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة كل من تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام يعني ادوا ل و ق ت المسلمين ا ل ن ه ا ر د على وجه الارض كم مليون م ل ي ا ر ونص الله ينور عليك نطلع منهم مئتين مليون شيعي تمام راجل م ت ا ب ع ه حلو ذ ي طيب هتطلع منهم مثلا مئتين مليون شيعي كم مليون بتوع ايران والشويل في العراق والشويل في باكستان ا م ه م يعني تمام؟ يعني العالم كله فين مئتين مليون شيعي بس هيا انا مش عارف الناس مختوله بنجمشها كده ليه العالم كله ا ل م ل ي ا ر ونص مسلم دول فيهم ك م ميتين مليون شيع ا ح ن مكبرش و ا ل ع م ل ي ة اوي يا عم يا عم وقول كمان يعني تلتمئه مليون كمان الفرق ت ا ر ي صوفي على مش عارف خارجي على معتدي على ا ل ن ي قاضي على ع ل ى ب ه ا ئ ي لا البهائي دي كمان فرقه بره ا ل إ س ل ا م خاص يعني البهائي دول كانت ت ح م ر على صور. تمام. دا طول تمام آس البهائي ده بره ا د و ر يعني طلع ا و ش ليه ل أ ن البهائي يعني معروف أ ج م ع ت ا ل أ م ة على كفره لأنه يعني يقولون ب أ ن ه هناك نبيل بعد النبي صلى الله عليه وسلم بلائكه طبعا ضلالتهم الكثيره و كان بعض الـ بعض ل العلم طعم قد في حديث افترق ا ل أ م ة اللي قلناه دلوقتي افترقت اليهود عليه احدى وسبعين ف ر ق ة و ا ل م ص ا ر ة سنتين وسبعين فرقه هذه الامه ثلاثه وسبعين فرقه بعض الناس ضعف في هذا الحديث قال لك, مش ممكن يكون لك, الكلام ليه؟ قال لك لان فرقة الحديث ده مقتضاه ى ل ي ث ان اكثر ا ل أ م ة في اللعب أ ك ث ر ا ل أ م ة في ا ل ج ن ة إ ن شاء الله بمقتضى هذا الحديث طبعا عليك الله ينور عليك معنا نعمل عليك تسجعني عليك ننجزنا الكلام الأمة الله الله حاجة الله انت انه الله والله يعني جميل كلام جميل احنا بنقول يا اخواننا ان أكثر الأمة ينور ينور نصرحين ينور نقول ينور يعني بنقول جميل جميل أكثر كده كمير كمير أكثر عواما والعوام في غالب ا ل أ ح و ا ل أ ت ب ا ع لعلماء اهل السنه ك ا ل ج م ا ع ة ب ح م د ا لله تعالى صح ولا يرايكم يعني العوام بصفه عما اتباع لمن لعلماء اهل ا ل ع ن ه الجماح يعني اوعى تفكر ان الناس اللي بتروح للمقابر عندنا هنا في مصر اللي بروح عند قبر الحسين او بروح عند قبر البدوي ا و ع ف ك ر ان كل الناس دي مشركين دافئهم ناس كتير جاهله مش عارفين ح ا ج ة والعذر بالجهله ق ا ع د ة اصيله من ق و ا ع د اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة فيعني ياريت ننتبه ل ل ق ض ي ة دي يعني مثلا ً ما تيجي تدور على ناس بكل زمان عندنا في القرى زي مثلا ً إ ي ه ا ل ج م ا ع ة ل ل س ن جدي وجدك وناس ا ك ب ي ر ة دي ماهم كانوا بيروحوا للمقابر دي وكانوا بيعمل وما ك ا ا ن و ب ي ع ل و م تيجي ت س أ ل و ا لا وفي حد يملك شيء مع الله ل ا ن ع و ذ بالله ه ذ ان شاء الله ربنا ابني هو اللي يملك كل شيء هو اللي و ق ع و في ا ل م س أ ل ة بتاعت القبور والكلام ده جه ا لكن هل ا ل ر ج ل ده أ ط ل ع ه بره اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ها لا هذا يعبر لايه لذلك لكن هو في ا ل أ ص ل يعظم أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم آ ل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو له شيعي ولا ص ف ي ولا ا ح ا ك وهو ا ت ج ا ه ج ا ي ف ا ل أ م و ر دي ع ا ي ي ن ننتبه ليها بالذات الناس اللي كانوا قديما ل أ ن زمان ما كانش يخش القرى والمناصر ديال ا ص ف ي اه ولا ر ا ي بعض المشي يقولك يخش و ا ا ل ق ر ي ة اللي هي تطلع منها مفيش ولد يوصل الغرام ليه ده ب ع و ا كل فرحه في البلد وكالوا وطبعا يخشوا باقي يطلعوا الناس باساليب بسيطه يعني انت لو حبيت تقبل رئيس ا ل ج م ه و ر ي ة لازم تروح للسكرتين وتروح للمشعارفين م علشان تعمل رئيس ا ل ج م ه و ر ي ة وتقبل المحافظه وتقبل ا ل مش عارفين فما ب ل د ن ا ب رب العز لازم تروح لرجل صالح زي سيدنا الحسين او البدوي او فلان او فلان و ي ع ن ي ذا و ا ل ص ل ح لربنا سبحانه وتعالى ا ل ط ر ي ه ا ل س ر ي ع والكلام ده فالناس بتختلف بالكلام ده مش عارفين حاجه بس ج ه ل ة ما يعرفون شيء ف م ا س م ش انت تحكم على الناس ديالك كده ب س ر ع ة قبل ما تعلمهم وقبل ما تعرفهم ان د و ت من الشرك وان هذا من افعال ا ل ج ا ه ل ي ة و أ ن هذا الفعل ودعاء غير الله عز وجل من الشرك ل أ ن الدعاء ع ب ا د ة كما أ خ ب ر الله عز وجل بذلك ما ت ص ل ب ش هذه ا ل أ ح ك ا م على هؤلاء الناس وتدخلهم ا ن ه و ى وتاع م ع ا ا ج م ا ع ة ف أ ك ث ر أ ه ل ا ل س ن ة عوام والعوام بفضل الله تبارك وتعالى أ ك ث ر ه م تابعا لمن لعلماء أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة طيب نخش بقى على أ د ل ة ا ل ق ر آ ن عشان ما نطولش ن س ت ك م بلاش خانته ما شاء الله الوقت ب ي ج ي امال م ص ساعه طيب نكمل طيب ا ل كلمتين الجمال دكتور أ ح م د فريد يعني مصطعبان علي يعني ا ل و ق ت ي عدل ما نهمش ا ل ص ر ا ح ه وننصحكم ب ق ر ا ء ة هذا الكتاب انا كل مره اقولكم كتبوا ق و ل ه كتاب نصه د ا ي يعني الكتاب د ه ما شاء الله حوالي يعني كم صفحه الكتاب ده يا ج م ا ع ة سبع ة منطقه سبع منطقه نعم الكتاب ا ل س ل ف ي ة ق ل ع ت وصولي الدكتور احمد فريد حمد الله ط ب ع الدكتور ا احمد فريد بنرى على العلم معروف يعني تمام فيريت يعني ر ا ه ل ك ت ا ب ده ف ي ا ل تفصيل ا ل جميل ل ص ر ا ح ة ك ت ب رائع وبديع يعني والكتاب م ق ب و ع وموجود في كل حته ف ض ل الله تبارك وتعالى وموجود على ا ل إ ن ت ر ن ت و أ ض ي ف لي م ح ا ض ر ة أ ي ض ا للدكتور أ ح م د فريد ل أ ن ه مقتبس ا م ه ا بعض ا ل أ ش ي ا ء موجوده على ا ل إ ن ت ر ن ت و ا ل ع ي د ذ ز و د ز ي ا د ة يرجع إ ل ى م ح ا ض ر ة للدكتور محمد س م ع ي ل مقدم بعنوان سبيل المؤمنين يجد ف ي ه هذا الكلام و ا ل ع ي د يستدل ا ك ث ر يرجع إ ل ى محاضرات ل ل م ن ه ج السلفي للشيخ أ ب و حقس ت ا ل ع ر ب ي ح ف ظ الله تعالى حول احد بشر محاضره موجودين على بعض م و ا ق ع الانترنت يفضل اي حد الله يسلم وسهوله ان شاء الله تبارك وتعالى طيب نرجع هنا ف... نرجع هنا ونقول ف ا ل س ن ة نعم وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ن ط ا ئ ف ة من ا ل أ م ة لا تزال ظ ا ه ر ة على الحق ترفع ر ا ي ة ا ل س ن ة وتدعو إ ل ى الفهم الصحيح يعني عايزين ن عايز ل هنا ان الـ الـ الـ الـ الـ الطائفة ا ل ت يعني تتمسك تنقطر بفهم الإسلام الصحيح لا يعني مش ممكن في ف ت ر ة من ا ل فترات التاريخ سواء ا ل س ا ب ق أ و ا ل ل ا ح ق ينقطع م ن ه ج الصحيح ل ل إ س ل ا م ممكن ينقطع من بلد ويبقى فيه في ب ل الدليل د على ذلك هذا الحديث الذي سنذكره ا ل آ ن وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ن ط ا ئ ف ة من ا ل أ م ة لا تزال ظ ا ه ر ة على الحق ترفع ر ا ي ة ا ل س ن ة وتدعو إ ل ى الفهم الصحيح للكتاب و ا ل س ن ة و أ ن هذه ا ل ط ا ئ ف ة تبقى في كل عصر وتقيم ف ي كل مصر ا ل ح ج ة على أ ه ل عصرها أ و أ ه ل م ص ر ه ا حتى ياتي أ ت ي ل ل ه بأمره ح ى أ ت ي امر ل ل كذلك الله ه وهم وأمر يأتي أ حتى الله وهم كذلك, وأمر الله حتى يأتي أمر الله وهم كذلك والمقصود ب أ م ر الله تبارك وتعالى هي الريح التي ت أ ت ي من ج ه ة الشمال فتاخذ المؤمنين من تحت اراقهم يعني المقصود أ ن هذه ا ل ط ا ئ ف ة التي تظل على الحق ت ا ب ع ة لمنهج أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم تظل إ ل ى أ ن ي أ ت ي أمر الله أي امر ل ل ه أي أ الله المراد ل به آ خ ر ع ل ا م ة من علامات الساعه يشهدها اهل الايمان اللي هي ايه ت أ ت ي ايه من ن ا ح ي ة ا ل ش م ا ك ما أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشمها عبد المؤمن إ ل ا قبض يعني إ ل ا م ا ولا يرقى إ ل ا شرار ا ل ح ق عليهم ت ق ب م س ع ه تمام طيب قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ل ح د ي ث ة لا ت ز ا ب ط ا ئ ف ة من أ م ت ي ظاهرين على الحق لا يضرهم ما خذلهم حتى ي أ ت ي أ م ر الله وهم كذلك وطبعا لاتزال ظ ا ه ر ة أ و هذه ا ل ف ر ق ة لاتزال ظ ا ه ر ة ا ل م ر ا ض ب ظ ه و ر ا ل ف ر ق ة إما ظ ه و ر ا ل ح ج ة والسلام أ و ظهور ا ل ح ج ة ف ل ا خ ر يعني ممكن تكون ظ ا ه ر ة ب ا ل ح ج ة وفنفس ي ا ل و تكون ق ت ظ ا ه ر ة في ا ل ظ ا ه ر ة على ن ف س ن ا من نحت ا ل ح ك م لهم د و ل ة و إ ل ى آ خ ر ب وممكن تكون ظاهره بحجه الاخرى بحجه الاخرى زي ما انتم ك أ ه ل الحق ض ا ه ر ي ل نعم لكن بحجه ا ل فقط لا يستطيع أ ح د أ ن يقف أ م ا م أ ه ل الحق لا يستطيع ا ل ش ي ي أ ن يقف في مراجعه من السلج ما يستطيع ليس ل ه م ادين ولو ما ظ ا ه ر أ ص غ ر و أ ح ت ر طلب ة العلم من أ ن ث ا ل و ا ل ل ه ي ط ل ب ه و ع ن ت جاره يعني أ ح ي ا ن ا حينما كنت لما كنت يعني بدخل على غرف البندوك ب ت ا ع ا ل ش ي ع ة بس الحمد لله ما اصبح وشته و تفتي من الكلام ي ع ن ي ما حدش يكشف و ش على غ ر ف دي المهم يعني لما كنت أ د خ ل على هذه ا ل غ ر ف و أ ن ا ظ ر كبار من هؤلاء يعني سبحان الله اتعزب اتعزب لتفهتنا ي ل ك و ل ه تفهتنا ق و فعلا كلام تافه جدا يستطيع أ ي إ ن س ا ن أ ن يرد عليه كل ما عدوش شبهات ما عدوش اصول ولا أ د ل ة إ ن م ا هي الشبهات فقط أ م ا ا ل ط ا ئ ف ة ا ل م ن ص و ر ة ت ظ ل بفضل الله تبارك وتعالى ظاهره بالحجه بفضل الله تبارك وتعالى يقول ابن القيم رحمه الله ظل بعض الناس أ ن ا ل ج م ا ع ة هي ت و ا ز الناس و أ ن من شذ شذ في النار ج م لك الكلام الأول إن هذا الطائفة هذا إن قد تغلط في بعض ا ل أ ح ي ا ن تغلط بالسجن والسماء وتحصل ويظن الناس أ ن أ ه ل الباطل قد غ ل ب تمام يعني مثلا في س ي د ن الخلق ا ل ق ر آ ن قيل ا ل إ م ا م أ ح م د أ ل ا ترى إ ل ى الباطل كيف ظهر على الحق فقال الامام احمد كلا إ ن ظهور الباطل على الحق ان ي م ق ا ل ب إلى الضلالة ولكن قلوبنا بعد ملازمه ة ا ل ح ق يعني ممكن ي ض ه ر اهل البدع في أ ي مكان ويسيطرون وتكون لهم ا ل غ ل ب ة ولكن يظل الطائفة و أ ت ب ا ع ا ل ط ا ئ ف ة ا ل م ن ص و ر ة من أ ت ب ا ع ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم وما كان عليه ا ل ص د ر الاول أ و ل ظ ه ر ي ن بالحجة ا س ن ا ء ظاهرين بالحجه ة والسناء فكان الإمام أحمد في أحمد ذ ا ا ل والسناء ق ت وهو ي ي ر م ل ل ع م ا الذين ثبتوا السنة ودافعوا عن عقيدة أهل السنة حتى حفظ الله عز وجل بهم السنة الأيام على أهل أهل وجل عقيدة يعني في يوم عن من الأيام كان بهم معتقد حتى عز حفظ أبو ب كان ر هو ل ج م ا ا ع ك أ ب و بكر هو هذه ا ل ط ا ئ ف ة يوم أ ن س ب ت أ م ا م حروب ا ل ر د ة سبق الله ب الاسلام وفي يوم آ خ ر من التاريخ كان أ ح م د بن محمد هو الجماعه الثابته و و احمد بن ح م ل ث ب ت الله ا ل أ م ة ي و مريدها ب م ن باري بسلم الصديق و ث ب ت الله ا ل أ م ة ي و مالنحل ب م ن ب أ ح م د بن ح م ل رحمه الله تعالى يا ب ا ه ن ا قد تكون هذه ا ل ط ا ئ ف ة تتمثل في أ ش خ ا ص إ ذ ا كان هم ع ل ى إ ي ه على الحق يعني ليست ا ل ع ب ر ة ب ا ل ع د د ولا ب ا ل ك س ر ة إ ن م ا ا ل ع ب ر ة بالزور ا ل ح ج ة يقول ابن القيم ظن بعض الناس أ ن ا ل ج م ا ع ة هي سواد الناس و أ ن ه ا ش د شد في النار ولقد ش د الناس كلهم في زمان الامام أ ح م د الا نفرا يسيرا فقيل ل ل خ ل ي ف ة أ ت ك و ن أ ن ت وولاتك وقضاتك وعوام الناس على, باطل على الباطل و أ ح م د وحده و أ ح م د بن محمد وحده على الحق فلم يسع فلم يتسع قلبه لذلك يعني المأمون قلب ف ل قلبه لذلك م يتسع ف أ خ ذ ا ل إ م ا م أ ح م د بالضرب والتعذيب بعد السجن الطويل ثم ظهر الحق وبطل ما كانوا ي ز ع يعني الامام احمد كان لوحده وكان ا ل خ ل ي ف ة وما اقول ا ل خ ل ي ف ة يعني الخليفه ده مش رائف مصر, مش مصر ولا رئيس ا ل س ح ي ه ا ل خ ل ي ف ة دي كانت جايبها من أ و ل الهند تمام يعني ه ن ق و ا ل خ ل ي ف ة العباسي لما ح ض ر ك م ا ن كان جايبها من أ و ل الهند لغايه اخر بس ع ل قرائن عن المغرب ا يقول أندالس ا ن ه مسلم دلوقتي يعني حتى تابع الاسلام فالان لم يظهر فيها مسلم واحد لاندرستي فقط يعني、محشي. م ف ه ا ا ا ل ا م ا تمام تمام اجيب على هذه النقطه نعم نعم ان شاء الله اجيب على هذه ا ل ن ق ط ة ما نخلص الايه ان شاء الله ما نخلص بس ا ل نقطه دي نعم يعني أربعة وعشرين دي ما حاجة. حاجة. <تصفيق> إحنا ما ديسة دي كنا عليش نتكلم حق حق أخذ طيب إذن في الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ط ي بعد ب الكلام ويقول لكم هذا كله اظن يعني ي ك ف ي ا ت ر ض في كده ع د بس اذكر ا ل أ د ل ه من ا ل ق ر آ ن الكريم على وجوب اتباع منهج ا ل ص د ر ا ل أ و ل من ا ل ص ح ا ب ة والتابعين والسلف الصالح تمام حقا هذي كلكو ا ل أ د ل ه ترضين والا م ك و ض ان احنا كده شرحناها صح يعني أ ن ا تعملت أ ن ي اذكر أ د ل ه ا ل س ن ة ل أ ن أ د ل ه ا ل س ن ة فيها ايه شرح مفصل للكلام ده فاحنا ذ ك ر ى شرح مفصل خذ النصوص تستطيع ب ق أنت كده أ ن ترد على أ ي إ ن س ا ن لان يا اخوانا كما قلت كل منهج فيه عور كل منهج بقوله ب ع ل ى صوتي اي مذهب أ ي ف ر ق ة أ ي ط ا ئ ف ة أ ي حد عنده عور وعنده خلل ومنهجه ناقص وفيه ثغرات إ ل ا منهج السلف الصالح ل أ ن منهج السلف الصالح هو منهج الاسلام كما أ ن ز ل يعني زي ما اوصيكم في ا ل م ر ة الثالثه ونقلنا كلام الدكتور ا ل ص ط ف ى حلمي حفظه الله قلنا إ ن معنى الرجوع إ ل ى منهج اهل السنه والجماعه ومنهج السلف الصالح رضي الله عنه م هو الرجوع ب ا ل إ س ل ا م إ ل ى ا ل ن ب ع الصافي نرجع ل ل إ س ل ا م زي ما نزل و أ ن ا عايز أ س أ ل هو في اثنين عقلين يختلفوا على الكلام ده يعني هل انا ث ي ن ل على الكلام ا ده أنا بقول دلوقتي يا ج م ا ع ة ما بيتكلم في اي ق ض ي ة بقول ا ل ل ن ب ع و ا ل ص ح ا ب ة عملوه ن ع م ر ه ما يجيش واحد متعصب أ و جاهز يقول الشيخ ف لنا ا عمل الشيخ فلان قال الشيخ فلان دا اضرب بقوله عرض الحائط ان خالف رسول الله ايه الحكايه ايه ا ل ح ر ب يعني لو اي حد كلام ه خ ل ف كلام النبي ي ع ن ي حتى م ا ب نتكلم ي ي ج ا ل ن البدع س كده في قضايا ا و ا ل م ر ض ي ة ا ل ب د ع ا ل م ن ت ش ر ه لاننا نقول للناس البدع دي الذي عمله ن ي م ث ل ا ب ه ذ ي ا ل ن ب د ه الشمس ي خ ا ل ل ي نحن نحن ن م ن ن ح ي نحن ل ح ن نحن نحن ن ل ن ن د ن نحن نحن نحن نحن ا ل ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ا ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ع ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ما شاء الله حتى الكره هتلاقي أ ع م ل ه ا ش ت الشاهد يعني احنا ب ق و ل ل ل ن ا س الحاجات يا ج م ا ع ة من ا ل إ س ل ا م هل جاء ب ه ا ا ل إ س ل ا م مجاش طب د ل ا ل إ س ل ا م مجاش بيها ينفع اعملها لا ا ه ا ل د ل ي خذ ا د ل ي ص ل ا ة ح ب ي ب ن الدليل ا ل أ و ل على وجوب اتباع منهج السلف والتمسك بما كان عليه السلف الصالح من ا ل ص ح ا ب ة و ا ل ت ب ع ي ن قول الله تبارك وتعالى والسابقون ا ل أ و ل و ن من المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر والذين اتبعوهم ب إ ح س ا ن والذين اتبعوهم ب إ ح س ا ن رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك للفوز الكبير الفوز الكبير ف ي ن في اتباع منهج ا ل ص ح ا ب ة ربنا ق ال السابقون ا ل أ و ل و ن من المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر ما قالش ال ما البيت فقط رضوان الله عليهم زي رسول الشيعه ما قالش ا ل خ ر ق ا ل ل ن ب ي البسه لابي ض ر الغفاري ز ا ب س و ل الصفي و ا ب ي ض ر ا ل غ ف ا ر مش عارف البسه الميل وكلام ده ق ل ما حصلش ما حصلش والسابقون ا ل أ و ل و ن من المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم رضي الله عن من يتبع منهج السابقين ا ل أ و ل ي ن من المهاجرين و ا ل أ ن ص ا ر في نزاهه كلامنا, كلامنا صعب في حد علاج ا ل أ ر ض م ي ل م و ش لما تيجي ك د ه ان شاء الله ما ندرس في العقيده المره ا ل ق ا ب م ن ه ه ل ا ق ن كلام ا ل ع ق ي د ة من ا ل ق ر آ ن ا ل س ن ة سيء جدا ما تكلم عن مسائل الصفات لرجل ع م د ه ت م ا ن ي ن س ن ة طول عمره بيبصر ولعمره مسك آله ل و الف و هيفهمه ا هو كده المنهج ا ل إ س ل ا م ي ا ل ع ق ي د ة ا ل إ س ل ا م ي ة أ ي حد يفهمها ت ي ج ي تخش على منهج ا ل ف ل س ف ة في العقيده ة الصفات ا ل س ل ب ي ة والصفات الحاجات اللي م ش ا ا ح ا ا ا ج ت ل ل لسه في نظر للواحد كله بيقرا كتاب التوحيد بيجيله ص ب ا يعني سبحان الله العظيم يعني واحد عمال بس كده يحط خطوط تحت البتاع عشان يحفظ الكلمتين دول عشان أ خ ش الامتحان و ا ك ر ب من غير كده كلام فاضي كلام ما ا ن ظ ل الله تبارك وتعالى بيه من السلطان احنا نقول يا ج م ا ع ة اتبعوا ولا تبتدعوا يا عمال انا ما اتكلم عن فرقه ا ل أ ش ع ر ه ا ل أ ش ع ر ه دي اللي تتكلم في الصفات اللي بيظرف منهجها في ا ل أ و ض ه الشريف ا ل آ ن على انه منهج اهل السنه و ا ل ج م ا ع ة وانه هو المنهج بتاع ا ل إ س ل ا م لان ه ده خطا فادح المهم عايز أ ق و ل الفرقه دي ظهرت بالفهم ده بعد تلتمئه س ن ة بعد التلت قرون ا ل أ و ل ى ا ل خ ي ر ي ة هل الرسول و ا ل ص ح ا ب ة والمسلمين ل م د ة تلتمئه س ن ة قاعدوا ما ي ح م و ش العقيده ل غ ا ي ما ج ي ل أ ش ع ر ف كانوا على خطا لغايه ما جيلهاش عارفينه يقول يعني مثال مثال بيلع ظ هذا ر ه في الصفات قضاء الرسول و ا ل ص ح ا ب ة والتابعين و ت اصحاب ب ع ي ن أ القرون ا ل خ ي ر ي ة ا ل أ و ل ى ما ا ك لم ي ف ه م ي ن الصفات ل غ ا ي ة ما جاء ابو الحسن الاشعري يفهمهلنا على هذا المنهج الذي جاء به و ط ب ع هو رجع عنه في كتاب ا ل إ ب ا ه رحمه الله تعالى ي ن ب ي ن ا ان نقول الرجوع إ ل ى الكتاب والسنه ة الرجوع إلى م ن ج الصحابة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 مصير سبيل المؤمنين في الايه ديه المقصود ب منين الصحابه الصحابه يعني ليه الصحابه ليه مش معنى الصحابه ي ع هما المقصودين في, في الايه ديه ما جيت ال البيت مثلا ما جيت البيت يا اخي ما جيت ث ل ا ث ة بس ل ا الصحابه اللي هما ا ل ش ا ع ب تقول عليه انا عايز ارد بها من ا ل ق ر آ ن ح ت ه د ه ح ت ه د ي بالذات ربنا قال ويتبع ومن ش ر ق الرسول من بعد ما تبين له الهدى أ ي ل ذ ي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني ب كان مع النبي نوليهم ا تولى ونصلي جهنم وساله م ص ي ر ه ا ل آ ي ه الاخرى تقول تبين لنا ان المراد بسبيل المؤمنين هنا هو سبيل ا ل ص ح ا ب ة ليه لان أ ن ا ما اقدرش احكم لك ب ا ل إ ي م ا ن ولن تقدر تحكمني ب ا ل إ ي م ا ن إ ل ا ب ا ل و ع ي صح أ ن ت قدامي مؤمن و أ ن ا قدامك مؤمن تمام تعرف اللي و حاركي جواي حتشعر ب ا ل و ا ص ل لكن لما اقولك إ ن ربنا شهد لنسب ا ا ل إ ي م ا ن يبقى الناس اللي ربنا شهدلهم دول هما ل م ر ا د ي ن في ا ل آ ي ة ب ت ع ت ي النساء دي اللي هي في قول الله تعالى إ ن الذين آ م ن و ا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين اووا ونصروا ديش ما الهم ومن والذين آووا ونصروا من هم دول أ و ل ئ ك هم المؤمنون حقا ي ب ا ربنا شهد ا ل ص ح ا ب ة بالايمان ولا لا ر ب ن ال ا ل ل ن ا س هم المؤمنين ولا لا ا ل ن الجلده و المقصود ولا لا ي ب ق أ و ل ئ ك هم المؤمنون حقا حطها على دين سبيل المؤمنين يبقى سبيل المؤمنين ا ل م ر د م ن س ب ي ل مين؟ سبيل أ ص ح ا ب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم وفي قول الله تعالى أ م ر لكل مسلم واتبع سبيل من أ ن ا ب إ ل ي ه و أ و ل من أ ن ا ب إ ل ى الله تبارك وتعالى هم اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم الآيات الآيات ارجع لكل الايات اللي بتتكلم عن ق ض ا ل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارجع للايات دي اقرا القران كده من اول واخر شف سنه ربنا صلى الله عليه وسلم امر ربنا صلى الله عليه وسلم باتباعنا للصحابه كل الايات دي تامرنا باتباعهم منهج الصحابه ر ض ا ل م ا أ ق و ل وجوب اتباع منهج السلف ن ز و م اتباع منهج السلف ح ت م ي ة اتباع منهج السلف أ ن ا اغش الكلام من ع د ه ولا تعصبه لكن أ ق و ل ل أ ن هذا هو الذي جاء به ا ل ق ر آ ن الكريم هذا هو الذي أ م ر به ا ل ق ر آ ن الكريم أ م ر ك م ا ل ق ر آ ن الكريم يا مسلمين في كل مكان على وجه ا ل أ ر ض أ م ر ك م أ ن تتبعوا أ ص ح ا ب محمد صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم فمن كان يؤمن ب ا ل ق ر آ ن فليتبع أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم اخيرا أ خ ت م ب أ ه م القواعد التي تميز بها م ه ج س ن أ ه م القواعد اللي تميز بيها منهج السلف وهم ثلاثه ق و ا ت د ب خ ص ا ص ه ا القول والقواعد دي خلي بالك هي اللي تخليك ف ع ر ف ت ف ر ق بين منهج أ ه ل الباطل وبين منهج ا ل س ن ه الشيء ا ل أ و ل أ ن أ ه ل ا ل س ن ة يقدمون النقل ة على ا ل ا ر النقر اللي هو ا ل آ ي ة والحديث على ا ل ع ق ر يعني باختصار كده إ ذ ا صح عندي حديث أ و جاءتني آ ي ة تمام إ ذ ا كان فيه آ ي ة م كتاب ا ل ه او حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ا ص ح ي ح أ م ر ن ي ب أ م ر هذا ا ل أ م ر يخالف عقلي تمام يجب علي أ ن أ ؤ م ن بهذا الحديث و أ ن اتبعه و ا ل أ ع م ن هذا يعني هو ا ح د ك ب ي ر ي ا إ ل ي ه ي ق و ل لي كل حديث ل ا ي ق ب ل ه فهو عقلي م ر د و د ر التي ع ن ي م ث ل ا ب ع ض ا ل م ش ا ي ل ا ل ك ب ا ل ه التي ل ج م ي ع م بها من ع حديث الزباله التي تتمتع بها من اجل الزباله ا ل د ب ا ن ة اوعي ت ا ط ي ب إ ذ ا سقطت ا ل ز ب ا ب ه فيغمسه ن ا أحدكم غطسته في الميه و ل ا ي ه يخرج ليه قال ف إ ن ه ا تحمل في جناح داء يعني مرض وفي الجناح ا ل آ خ ر دواء قال لك لا د ك ل ا ف ا ض أ ن ت ه ت ش م ت و فينا أ ه ل الكفر وهتشمتوا في ايه ا ل ط ي و في دا إ ي ه اللي انتم رسلوه ده ورد الحديث مع ان الحديث اللي هو رده في المخيم تمام يبقى هو رد الحديث صحيح مقطوع م ص ح ف ه ليه لان عقله القاصر لا يقبله عقله لا يقبل إيه؟ الحديث ده مش من منهج اهل ا ل س ن ة ب د ل النبي قال كده أ ن ا أ ق د م الحديث ده على عقل وسبحان الله هم اتكسفوا بعد كده الجمعة الحديث اتكتبوا ليه قام رجل من الباحثين وجد البن ا و ع م ل عالم وحص فقال لك إ ن ا ل ز ب ا ب ه و أ ص ب ح ده كلام معلوم د ي و ق ت ي اي واحد متابع المساله ت ا ح د ي ث ومهتم ا ل أ ح ن يعني بالشكل د ت يعرف الكلام ده كويس أ و ا قال لك الزبابة لك تعمل مكروب ي معين في الجناح من اجنحه ت و ي تمام الجناح ده اللي, اللي مش عارف يقولك قطره منه ولا اد ي ن من ايه ل م علمي ب ق ولوس طيب اد ل والعجيب ايه ن من الميه يعني هي تحمل مكروب ي في الجانب وتعمل في الجانب الثاني ش ي ء يفسد المكروب ي ده ما يخلبهش ي أ ث ر وقالك ل ا ل د ب ا ن ة ما ت ف ر س ي ا ل ش ي ء اللي بيفسد المكروب ي اللي بيخرج منها الا اذا غطظتها في الميه غطظتها في الميه تعمل إ ي ه تطلع المعقم اللي يعقم بقى ا ل ش ي اللي يعني ء د ا ئ ل اللي كان فيها يفسد بهذا الدوائر تمام يا إ خ و ا ن ي فلم ا س م ع ك انك صدق رسول صلى الله عليه وسلم صلى الله و فأنا ب لذلك عليه ش ا ن أصدقين يا ا ل ل العظيم بداي النبي قالي بدأي ف ه وسلم نصح نصح هو نصح. تمام؟ يبقى تقديم يبقى ع د إ ذ ا قال رسول الله ب ق و ل لا يجوز ل أ ح د انه اعظم حتى ولو كان ب ق و ل صحابي من الصحابه حتى ولو كان بقوله امام من ائمه ذ ب ل المزاهد تتعصب لا تتعصب ل أ ي أ ح د ولا ا ل ط ا ئ ف ة ولا الجماعه دعويه ا و تتعصب ل أ ي حد ولكن عليك بالنبع الصافي عليك بهدي السلف عليك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام بفهم السلف, السلف الصالح من الصحابه ة والسابعين التأويل والتابعين ل ا العقيدة الأصل مكلف الثالث ر ل ل ا ا ا ل والحادث ي بالآيات كثرت الاستدلال بالآيات بالذات في مسألة يعني م ث لو ا ل ج ن ت ق ا ر ن بكتاب زي كتاب الجوهر مثلا كتاب الجوهر اللي, اللي بيدرس على مذهب أ ه ل الكلام لو ق ر أ ت بين هذا الكتاب ويتكلم خلال مذهب ا ل أ ش ا ع ر وبين كتاب ك ت ا معالج القبول مثلا تجد بونا ش ا س ع ة تجد الكتاب ده كل كلام كل ت أ و ي ل ا ت ينظر عما ت ا ق ي ا ي ة و حديث ولما يجيب آ ي ة و حديث كمان ي أ و ا ل على ه يقول يا ذا الله فوق ا ي د ي ه ق د ر ة الله ق و ة الله يا اول ر ح م ة الله أ و ل اراده السواقه ا ن ج ا ب ا ه اولا أ و ما يجيبش لا منهج السلف صحيح منهج الصحابه رضي الله عنهم مشكله الاستدلال ب ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة وحمل النص على ظ ا ه ر ه إ ل ا إ ذ ا كان النص يحتمل ت أ و ي ل يعني ا ل ت أ و ي ل لمن نتكلم عن التاويل ن ل عن حوظة ل ت أ لا يجوز أ ن أ ؤ و ل نص و أ ن ا اقصد ا ل ت أ و ي ل هنا بمعنى بمعنى صرف النص عن ظاهرك والا ا ل ت أ و ي ل قد يكون بمعنى البيان والضعف قد يكون ب معنى التشتير لكن انا بتكلم ا ل ت أ و ي ل يعني صرف النص عن ظاهرك إ ذ ا كان النص يحتمل صرفا عن ظاهرك فبها ن ل ا م ت لكن إ ذ ا كان لا يحتمل لما أقول الله على أحمر استوى دي ممكن تبقى بمعنى في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة استوى لما نقول الفعل ب غ ه كده ممكن استوى تبقى استوى لا استوى يعني ع يعني ارتفع دي استوى أ م ا استولى الاستيلاء يكون من م ن ا ز ع الاستيلاء يكون من منازعه استولى على العرش يعني كان في واحد تاني ب ي د خ ل ع معاه او كان العرش خارج ملكه فهو عمله استولى عليه تبدأ ينفع. النص لا ينفع النص لا يحتمل هذا وحتى بيت الشعر ا ل ل ي ب بيست... يستند اليه الاشعارات ايضا لا يستند مصنوع نعم ف المقصود ان خ و ا ان من منهج السلف رفض ت أ و ي ل كلامي تقديم العقل على النقد الاستدلال بايات الكتاب وبالسنه النبويه ك ل و ا ض ح هي ا ل م ر ة اللي فاتت ا س اللي كانت ف ي ه ا خناء و م <مع> ش <shelf> ر <صدق> ا ه ل ا طيب ب ا ل ن س ب ة ل ق ض ي ة الاندلس لماذا ح ص ر الاسلام من الاندلس طبعا يا اخواني الاسلام دخل الى الاندلس سنه ة 92 ج ر ي دخل ا ل ل الى ا س م ا ل ي ن د ل س سنة 92 هجريا يعني بعد و ف ا ة النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي ثمانيسه تصور النبي موت بعد موسم ث ل 82 سنة كان الصحابة اثنين الصحابة و ر و ب ا د ا خ ل ن ي ع ن سنه ك ا دخل أ و ر و ب ا دي بعد 82 سنة الصحابتين يعني ي واتباع ل ا ل ص ر ا إيران ب ع د د ك ه ن ز ل و ا جوم هنا ع ل ى الشام كان ف ي ن اوروبا ل ت ق ي ت وبعد على الشام نزل م ص ع د مصر خ س ساحب انت طالع الوقت في سوريخ كله بلاد المغرب بعد دخل السعر المسلمي كله عبر بعد ذلك طارق ا ل ن زياد إ ل ى قلب أ و ر و ب ا مجهود جبار طيب طارق هجرية بقيادة لمصير المزياد تشاهد الكلام الإسلام دخل تندلس من مصر سنة إلى 92 وفي حوالي ا ل س ن ة ا ل من ا ل ه ج ر ة أ ت م فتح ا ل أ ن د ل س تماما إ ل ا حته ص غ ي ر ة إ ل ي كان اسمها ا ل ف ق ر ة وهي التي اسس منها بعد ذلك م م ل ك ة البرتغال ا ل م و ج و د ة ا ل آ ن تمام طيب بعدها في مربع ثلاث ميه من الهجره بدا المسلمين يعني ت ب ع ا ل ص ح ا ب ة بالتوغل في جنوب, جنوب فرنسا حتى وصلوا إ ل ى قرب ا ل ع ا ص م ة باريس وكان بينهم وبين باريس م د ي ن ة و ا ح د ة ويقدرها علماء التاريخ والجغرافيا ان ا ل م س ا ف ة التي كانت بين عبد الرحمن ا ل غ ا ف ق ي رحمه الله وبين ا ل ع ا ص م ة باريس ثلاثين كيلو م ت ر حتى وقعت م ع ر ك ة بلاط الشهداء الشهيره سنه مائه واربع عشره ج ر ي ا لما وقعت هذه ا ل م ع ر ك ة وملم فيها عبد الرحمن ا ل غ ا ف ق ي وقتل فيها و ه د م ل جيش ا ل إ س ل ا م مع ان ت ع د ا د الجيش ا ل إ س ل ا م ي في ا ل م ع ر ك ة دي كان 500 ألف 500 أ ل ف مسلم كان و ا بيواجه مئتين مصير كان منهم بقى الف وبعدت لـ ل واجه أ م ص ر ا ن جيش ا ل ومع ذلك ستون ن ة 2.90 ف ح ه ا فتحوا ا ل د ل س بـ 12 ألف الاندلس كلها ت ل ح ت ت بـ 12 ألف أو ق ر ي ب ا ت جنيه ي معابر مصير بجيش اتفتحوها و الأسامة دي غريبة. يعني موسى بن مصير غريبة دي يعني بن وطالب بن زياد القائدان العظيمان ا ل ف ق ي ا ودخل سويا إ ل ى قلب ب ر ش ل و ن ة لفتحها سند ة 94 ا ر ب ع ا من ب ر ش ل وتسعين ن نحييكم ة لكرة القدم ل ق و الله ت ا هجريا فانظر دخل الإسلام دخل إلى、الأدرس. المسلمين ن و ف ا ل س ن قعدت جنوب فرنسا سبعين س ن ة يحكمون جنوب فرنسا يعني جنوب فرنسا ه ل ا ارض إ س ل ا م ي ة و ا ج ب على ا ل أ م ة أ ن يتحرروا أ ي أ ر ض فتحها ا ل إ س ل ا م و أ خ ذ ه ا ا ل أ ع د ا ء هذه أ ر ض إ س ل ا م ي ة م س ل و ب ة يجب على ا ل أ م ة أ ن تسعى لتحريرها طيب ا ل أ ن د ل س اللي هي دلوقتي اسمها اسبانيا والبرتغال اسبانيا والبرتغال قعد الاسلام فيها ثممممين س ن ة تمام طيب الاصل هنا ا ي س أ ل ب و ل ليه المسلمين ما عدش لهم موجود في ا ل أ ن د ل س يعني اذكر و انا بسمع نزعه البي بي سي من حوالي كم س ن ة كده بيحتفلوا بافتتاح اول مسجد ل ل ج ا ل ي ة ا ل ا س ل ا م ي ة في غ ر ن ا ط ة يا حفرته غ ر ن ا ط ة فكان غ ر ن ا ط ة غ ر ن ا ط ة رئيس ا ل ح ض ا ر ة غ ر ن ا ط ة يعني اللي ي ق ر أ في التاريخ عن غ ر ن ا ط ة وعن خ ض ا ر ة ا ل ا م ة في هذه ا ل م د ي ن ة ا ل ع ل ا ق ة والله لازم ا ل ك نفسهم من ا ل م ك ا ن أ ي ن ذهب هذا ا ل م و ض و ع الحضاري كيف ضيعه هذا الموروث العظيم موروث حضاري مهول ضيعته ا ل أ م ة وكل من س ي س أ ل عن تقصير بين ه ذ ا إ ل ه تبارك وتعالى الشيء من الكلام بقى أ ن ا ل أ م ة لما ضاعوا فتى وركب الناس إ ل ى الدنيا و ب د أ الجيوش النصرانيه تزحف رويدا رويدا وتلتهم كل ف ت ر ة م د ي ن ة من مدن ا ل أ ن د ل س و ق ط ع ة من قطع ا ل أ ن د ل س حتى ت ك و ن ا ل م م ل ك ة البرتغال في ن ا ح ي ة غرب ا ل أ ن د ل س ثم بعد ذلك ظ ل م الانحدار إ ل ى أ ن تكونت ممالك أ خ ر ى م م ل ك ة ق ش ت ا ل ة وغيرها من هذه الممالك المصرميه تتحصل المدر الإسلامي طبعا هناك وطرب وخلي بالك يا أ خ ي ده ا س ب ب عدم وجود المسلمين في ا ل أ ن د ل س الى الان لا يسمح لهم أ ص ل ا لا ل يسمح هم هم ب ي د ع ا ل ح ض ا ر ه ب ي د ع د ف ا ع حقوق ا ل إ ن س ا ن ب ي د ع ا ل م د ن ي ه ب ي د ع حقوق الحيوان وهم كذبه وفجره وخونه ا ق ر أ اللي حصل للمسلمين في ا ل أ ن د ل س بعد استلامه مع إن الملك عبد إن ا ل ل الصغير لما تنازل لـ لـ لـ لـ لطول المهم يعني لما ي ي ز ا ا وجودها ب ل لطول ي بشكل تنازل لهم الملك عبد الله الصغير وهو فعلاً صغير. لما تنازل عن ب اخر ل ل ل ا ص غ شبر من الاندلس عن م م ل ك ة غرناطه ة لما تنازل ن ع وقف إ ل ى جوار تل من التلال ي ذ ك ي قالت له أ م ه ع ا ئ ش ة رحمها الله ملك لم تحافظ عليه حفاظ الرجال إ ب ك عليه بكاء النساء هذا التل إ ل ى ا ل آ ن في قلب ا ل أ ن د ل س يسمى ب تلال ظ ف ر ة العربي ا ل أ خ ي ر هذا التل يا إ خ و ا ن ي لما وقعت م ع ا ه د ة الاستسلام وسلم الملك عبدالله الصغير غ ر ن ا ط ة لجيش ا ل م ص ا ر ى م ت ف ق ي ن على انهم هيسبوا المسلمين بحريتهم مش هيزوهم م ش غ عرضهم و ا ل لكن هيستلموا ا ل م د ي ن ة وتقفل تحت حكم الملكه ريزابيلا وجزه تمام ك ا متفقين على ذلك لكن لم ت ن ض ر الا شهور ق ل ي ل ة حتى ب د أ الغدر اقابلهم ب ح ا ك م التفتيش ا وصلت عاصفه اوروبا الحمد لله تركنا ضيف تركنا م ش ر ف ا و ا ح اسمع كلام العلمانيين المجرمين ممن يريدون تشويه تاريخ ا ل إ س ل ا م عن طريق ق ط ب عدو الله فاحسن المجرم الذي شوه التاريخ الاسلامي هو الجورج ا م الدادي ن ا ر ي خ سين ل م ش تاريخ ج ر م قتلوهم ي ا أكد مأسد بربشر بس عشان اقول الفضاعه اللي بيقوم بها ا ل أ ع د ا ء المجانين باستكبر مصر اخذوا مش عارف تلت تلات ل ت ثلاث بنت بكر و أ ه د م ه م إ ل ى ملك القسطنطينيه تلات ثلاث بكر دي من بنات المسلمين فقط وكان ي ع و ن ه م بعض حكام المسلمين سعيد مش النهارده بس يعني ب ت ع ي ف ه برضه ب ي ع ا و د ه م بمكان الاندلس تفرقت والكلام د ك ن بعضهم بيعاون, بيعاون على بعض زوجها و م ص ا ر ف ا ل س ب ب انهم هم جوا و ؤ و ا علشان كده يا اخي الكريم لما بوش اعلن الحرب على العراق اعلنهم ايه بوضغ بوش اعلن حظه على العراق والمسرحيه بتاعت مجلس الرعب الدولي ومجلس ا ل أ م ن ومش موافقين والكلام ده كله و صحيح مجلس ا ل أ م ن مكنش ا م من ب ا ب الأمان ف ق بس عارف ليه لان بوش عايز ي أ خ ذ ا ل ق ص ة كلها أ م ر ي ك ا عايزه ت أ خ ذ ا ل ق ص ة ل و ح د ه أ و ر و ب ا ق ا ل ت لا أ ن ت ه ت أ خ ذ العراق وخدي افغانستان وحتى القواعد هنا وهنا يبقى اوروبا هتنحظ يا ب ن ا ل أ و ر و ب ا يبغالها ايه م ص ي ب من ا ل أ ر ث ه فهم اختلفوا ا عن ا ل أ ر ث ه مكنش ا و مختلفين عشان لا دي ب ل د بلاش نحتاله حرام و ك ل ا م مكنش الكلام ده خال دول مختلفين ع ل ى ا ل أ ر ث ه مختلفين ازاي قسموا ا ل أ ر ث ه بس دي كل ا ل ق ض ي ة طيب جورج بوش و ج ب ع ا س م ساكودي وبتاع البرتغال وبتاع بريطانيا المهم هم اعلموا الحرب على العراق ما هي ف ا ط ي ن أ ع ل ا ن ه م ن ل ا س ب ن ي ه فاح ن ل ا س ب ا ن ي ولا البرتغال مهم الشركه ياما ا س ب ن ي ه هم البرتغال ليه ده هو بيديك ش ا ر ه هو بيرد عليه لما تلاقي اجتماع الاتحاد ا ل أ و ر و ب ي كله قلب ا ل ع ا ص م ة مدريد تمام ويدعو تصريحات كده ضد ا ل إ س ل ا م وتهدم ا ل إ س ل ا م ليه هو يقولك أ ن ا هو أ ن ا اللي مطلعك من هنا هو عايز يقولك كده أ ن ا اللي مطلعك من هنا اقرا التاريخ تعرف ا ي ن اللي بيزرق فالسبب انهم هجروا المسلمين ما ع لما س ل ل م م ي ن دخلوا الاندلس هجروا حد ط ب ع ا وقت لا ل ل ا يتسعى ك ا م بقى عن حضارة ا ل إ س والإسلام ل ا م حد خلي ا في م دينهم اننا حد م ولا أن أن أنا, في إن في ولا أبراء. أنا يهود ومصار. ولا أحبهم لم? ولا أصاحب يجد نطراني لكن يجب اذا يجب خلي بالك ب و ل ي قولي ج ب يعني فرض انك ت ف س ن المعامله معه او من فشل لي لا ي ن ه و ك م الله عن الذين ل م ي ق ص ل و ك م في الدين انت ب ر و ه م و ل م يخرجوكم من دياركم انت ب ر و ه م ايه تقصدوا اليه ا يعني هنا فرع بس انت فرع يعني ماقول ي الناس عيش ش ا م ل ت س ي خ اللي جاي ده حرام ده من اعاده كفار ق و ل ك ا ب ف ر ق ا ل و ح د ة ا ل و ط ن ي ة لا يا عبد لا يا سيدي والله ما بفرق ده انا بقولي اللي النبي بقول ي النبي بيقول م ن ا ل ذ ى دنيا فقد اذى لليه لواحد نصراني بغير وجه حق لكن ه ذ ى النبي محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في سماحه بعد كده والله عظيم ده ديننا واعتقدنا م ا بنقولش الكلام ده عشان نجامل بيه وزيره ولا غفير ده ديننا بس في نفس الوقت م ن ف ش و ع ي د مينفعش انهم باعينهم لان الاعاد شعائر الاديان بقوا ي ش على ا ل ع ق ي د ة ده موضوع تاني مينفعش يبقى كده ب ن حسن ا ل م ع ا م ل ة وبين الولاء والبراء فاحنا بينا بيمر أ ن ا بحسن ا ل م ع ا م ل ة اما هم يقولك الدين بتاعنا محبه اه والله محبه والكلام ده كذبه ف ج ر ة فيقرا ا ل ت ر ي خ اقرا التاريخ وشو اقرا التاريخ ي س ي ه العبر ض ل قوم لا يدرون الخبر ومن و ع ا ل ت ا ر ي خ في صدره أ ض ا ف أ ع م ا ر ا إ ل ى امره نسال الله عز وجل ان يبصرنا بديننا نستطيع يعني يعني ان نستمتع بهذه السلسله سهله وسراقه يستمع الى مستفيد ي منها ب إ ذ ن الله تبارك وتعالى